بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اقرا الايه هاديه عشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من آية ومن يبدل نِعْمَةَ الله من بعد ما جاءته فَإِنَّ الله شديد العقاب اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق رسل فكذبتموهم وأعرضتم عنهم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 غير حساب ذي للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة ويستهدئون بالذين آمنوا بالله وباليوم الآخر والذين اتقوا الله لفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخر حيث ينزلهم الله في جنات عدن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 على دين أبيهم آدم حتى اضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر فليجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين بعث الله الرسل مبشرين اهل الإيمان والطاعه بما اعد الله لهم من رحمته ومنذرين اهل الكفر بما اوعدهم الله به من شديد عقابه وانزل مع رسله الكتب مشتمل على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف في شأن محمد وما جاء به بعد وضوعه إلا الذين أعطوا الثورات ظلما منهم وحسبا فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الظلال بإذنه وإرادته والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا جاد فيه وهو طريق الإيمان نعم أَمْ حسبتم أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثل الَّذِينَ خَلَوْا من قَبْرِكُمْ مَثَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلِّلُوا حتى يقول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه متى نَصْرُ الله؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب. ثم ذلل أيها المؤمنون ان تدخلوا الجنه ولا يضط ابتلاء الماضين من قبلكم حيث أصابهم شده الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء ان يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول والمؤمنون معه متى يأتي نصر الله الا ان نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين على اسمعوا يسالونك ماذا ينفقون ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تسالوا من خير فان الله به عليم يسألك اصحابك ايها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها قل مجيبا إياهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف الوالدين وللأتنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة وللمحتاج من اليتامى والمعدمين الذين ليس لهم مال وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه وما تسعل أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به علم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليه من فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاء على صاحبها أقول هذه الآية التي جاءت تنطبق منها هذا المعنى قوله تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب هذه الآية هي التحذير من ترك نعم الله تعالى من غير شكر وأن أعظم النعم هي نعمة الآيات القرآنية والأحاديث الثالث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فمن ترك هذه النعم واستبدلها بالله وضيع أوقاته فإن الله شديد العقاب هذا تهديد كبير من الله سبحانه وتعالى في التحذير من تضيع النعم الاصل أن الله خلق عباده على فطرة في التوحيد والإيمان وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك بس ولذا الإنسان الذي يرد الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله فهو عدو للشيطان فعلينا أن نعاد الشيطان بأعظم عداء وهو أن ندل الناس على توحيد الله تعالى وما يتعلق به أعظم الثلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا الهداء الحق الذي يحتلو فيه الناس ومعرفة وجه الصلاة بيد الله ويطلب منه تعالى بالإيمان به والقيادة ومن هذا ندرك السر بأننا ندعو الله في كل صلاة وفي كل رفع قهدنا الصراط المستقيم الابتلاق سنة الله في أوليائه فيبتريهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه ولذا يهدف القاعدة أن العبد لا ينال منزلته عند الله إلا بالابتلاء ولا يقبض أحد لم يبتل بهذا الشأن أبدا من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاختلاء بالصالحين وأخذ اسم منهم وربنا جل جلاله قد ذكر أخص الصالحين فهي جند من جند الله تعالى يقوي الله تعالى بها من يشاء من عباده هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد